يا بنيا لا تشرك بالله إلّا الشرك لظلم عظيم وبصين اليسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير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 كُم إثقال حبةٍ من خردلٍ فَتَكُن فَتَكُن في صخرةٍ أو في السماوات أو في الأرض يأتِ بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأأمر بالمعروف ونها عن المنكر ونها عن المنكر يَا رَبِّ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغذب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد